بوك تو شاست اندفيدا سات ستة وتسعون, ستة وتسعون. حروف العطف ثلاثة حروف العطف ثلاثة ستانم برش كو انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه انهض من النوم مجرد ان يدق المنبه بوستانم اوترين برش كو بمجرد أن يكون علي ان ادرس أصير متعبا مجرد أن يكون علي ان ادرس فرنيهو بوم دلاتي عن العمل بمجرد ان اصير في ال60 عن العمل مجرد ان أصير في الستين godaj متى أنت ستتصل متى انت ستتصل تاكو <متع انت> كوبوم <ستتصل> بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت مجرد <متع> ان يصبح عندي لحظه من وقت <متع> <عندي> تاكو كبو سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت تاكو دوغو بوست سوف تشتغل متى سوف تشتغل Dela bom, dokler bom mogel, delala bom, dokler bom mogla. Saufa amalu, talama kadirtu alevelik. Saufa amal, talama kadirt alevelik. Dela bom, dokler bom strava, delala bom, dokler bom strava. سوف اعمل طالما انني بصحه جيده سوف طالما انني بصحه جيده on leziu يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل انه يتمدد في السرير بدلا من يعمل ona bere إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ on sedil v gostilni namiesto da bi šel domov إنه يجلس في الحانة بدلا من ان يذهب الى البيت انه يجلس في الحانه بدلا من ان يذهب إلى البيت حسب ما اعلم فانه هنا حسب ما اعلم فانه يسكن هنا يا نيجوا زوجة بولنا حسب ما اعلم فان زوجته مريضه حسب ما اعلم فان, <تصفيق> ما أعلم فإن <تصفيق> ما أعلم فإنه عن العمل حسب ما عاطل عن العمل Zaspal sem. Drugače bi bil točen. Zaspala sem. Drugače bi bila točna. لقد راحت علي نومه وإلا Zamudil sem avtobus drugače bi bil točen zamudila sem لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد ناشو پوتي drugače bi bil točen nisem našla poti drugače bi bila točna lam ajid atariq wa illa lakuntu hasab al mawid lam ajid atariq Tarik Wailla lakuntu hasab al mawid